بسم الله الرحمن الرحيم فريق ج و ا ل الخير فكانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادر كم قامت تدعو فجزاها حلل وحلي واساور هذه ا ل ق ص ة ل ا م ر أ ة ص ا ل ح ة ر أ ي ن ا عنها وسمعنا عنها خيرا تدعى ام محمد هذه ا ل م ر أ ة ا ل ص ا ل ح ة كنا على م ق ر ب ة من م و ت الحادث الذي حصل فيه الحادث و كانوا تسع نساء و هي عاشرتهم و السائق معهم حدثني ب ا ل ق ص ة من عايش الحادث و ر أ ه و لكن ما دار في الباص حدثني به صاحب الباص قبل وفاته رحمه الله و رحمه واسعه ما هو مفاد ا ل ق ص ة أ خ ي ت ن ا ام محمد ص ا ل ح ة ما علمنا عنها إ ل ا خيرا خرجت و كان ا ل أ خ و ا ت ل ل أ س ف الشديد كما سمعتم نداء الشيطان احتل كثير من بيوتنا فطلب ا ل أ خ و ا ت المدرسات غفر الله لنا و لهن ل أ ن ه ن ا ل آ ن تحت التراب هؤلاء ا ل أ خ و ا ت طلبنا من صاحب الباص أ ن يجعل لهم من ا ل أ غ ن ي ا ت على الطريق حتى لا يملون بزعمهم قالت اخيتنا ا ل ص ا ل ح ة و رفعت صوتها يا فلان اتقي الله أ ن ا لا أ ر ي د ا ل أ غ ا ن ي و لا أ ر ي د أ ن أ س م ع الحرام و لا أ ر ي د أ ن أ غ ض ب الله عز و جل فاتقي الله و أ غ ل ق ه يقول هو يحدثني يقول ف ر د ت عليها بغلظه و ج ف ا ف ة ماذا تريد أ ن أ ص ن ع هذه ر غ ب ة المدرسات و أ ن ت و ا ح د ة يقول فشغل المسجل على ا ل غ ن ا ء و ب د أ المغني يغني صلى الله ا ل س ل ا م و ا ل ع ا ف ي ة و هن يتراقصن ا ازدادت ا ل ح ر ك ة في الباص غفل السائق بين غ ف ل ة عين و انتباهتها ي أ ذ ن الجبار حينما يغار سبحانه و تعالى غار الجبار جل جلاله في سمائه ف أ م ر ملك الموت أ ن يقبض ا ل أ ر و ا ح انحرفت ا ل س ي ا ر ة فاصطدمت ب س ي ا ر ة عن م ق ر ب ة الطريق ثم في شبك الطريق ثم انحرفت و إ ذ ا بها ب س ي ا ر ة ك ب ي ر ة قد قطعت ا ل أ ش ل ا ء اربا اربا اتصل الشباب من نعرفهم ب م ق ر ب ة من الحادث وكنا س ت ة أ ش خ ا ص الحق يا فلان هناك حادث مروع لمدرسات في الباص حاولوا تتصلون بال... بال... بالاسعاف اتصلنا وصلنا إ ل ى موطن الحادث وكان قريب من السكن الذي كنا فيه أ ث ن ا ء ا ل د ر ا س ة ا ل ج ا م ع ي ة وصلنا إ ل ى موطن الحادث والله يا إ خ و ة والله الذي لا إ ل ه غيره تجد ا م ر أ ة جسمها هنا و فخذها هناك و أ خ ر ى ر أ س ه ا هنا و أ ن ف ه ا في الطرف ا ل آ خ ر و أ خ ر ى لم نرى منها إ ل ا جزء بسيط جزء من صدرها و شيء من نحرها و س و ء ت ه ا أ ج ا ر ك م الله غطينا من نستطيع تغطيته بحثنا ما وجدنا إ ل ى ا ل آ ن و لا و ا ح د ة من ا ل أ خ و ا ت على وجه الحياه ومصداق هذا يا إ خ و ا ن قول الله عز وجل لما قال وجاءت س ك ر ة الموت بالحق وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد هذا الذي مر على قلوبنا ونحن نرى ذلك الموقف دماء في كل مكان الثياب م ق ط ع ة ا ل أ ش ل ا ء في كل مكان بحثت وجدت السائق فقلت للشباب تعالوا يا شباب السائق حي تعالوا نلقنها ح ا و ن ل ا ل ش ه ا د ة لعل الله عز و جل أ ن ينقذه بنا و لعل الله ن ش ف ع ه فينا أ ت ي ن ا إ ل ى السائق و الله يا إ خ و ة أ ن ظ ر إ ل ى وجه الرجل و الدماء تخرج من فيه ك أ ن ه ا ن ا ف و ر ة حاولت فرفعته و أ س ن ت ه على ركبتي و ب د أ ت أ ض ر ب على صدري حتى ينزل الدم ضربا خفيفا يا أ خ ي قل لا إ ل ه إ ل ا الله هذا الموت إ ل ا أ ن يشاء الله فيرحمك فاصبر و احتسب ردد لا إ ل ه إ ل ا الله و الله يا إ خ و ة فبكى ب ك ى ا ل رجل تلقائيا فقلت له يا أ خ ي هل هناك من أ ح ي ا ء قال أ ن ا لا أ ع ل م لا أ ع ل م إ ل ا أ ن ا ل س ي ا ر ة أ ل ق ت بي و كان الباص يا خ و ا ن قد وقف على طرف من رجليه بدمائه يعني لا يكاد ينجو إ ل ا أ ن يشاء الله فحاولت بالتي ولت ي ا أ ن يردد معي ما ردد و لكن قال أ ع ر ف ان الله عز و جل قادر هذا الذي ردده فقلت له يا أ خ ي ما ا ل أ م ر قال يا شيخ أ س أ ل ك بالله ستجد شابا صالحا إ ن وجدتها ف أ ق ر ئ ه ا مني السلام و اجعلها تغفر لي و تدعو الله لي أ ن يغفر الله لي ف أ ن ا السبب ما تمالك نفسي و أ ن ا أ س م ع الكلمات قلت أ ي ن هي قال م و ج و د ة ابحثوا عنها و أ س أ ل الله أ ن ي ر ح م ن و يعفو عني قل لها تسامحني كنا كذا و روي لي ا ل ق ص ة و لكنها بصوت متقطع طيب أ ي ن هي ا ل آ ن قال ابحث عنها تركت الرجل تعدينا عنه قليلا قال الشباب الرجال يطلبك الحل فاضت روحه إ ل ى الله تعالى جئنا نبحث وجدت و ا ح د ة م ن ه م وكان وضعها مزري قليلا مكسره من كل مكان حتى إ ن صدرها وسوءتها وكل شيء من جسمها قد تعرى غطيناها ولله الحمد حاولنا تذكيرها فقلنا لها يا أ خ ي ه انت ا ل آ ن في وضع لا يعلمه الا الله استغفر الله ردت علي ك ا ل م و ح د ة اقلبت ك ق ل قولي لا إ ل ه إ ل ا الله يا اخيه قالت ما بي انقلع يا فلانه قولي لا إ ل ه إ ل ا الله ف ب د ت تهز راسه ا يا أ خ و ا ن بهذا الشكل تركتها حاولت ما استطعت بقي الشباب بجوارها ي ق ر ؤ و ن شيئا بسيطا من ا ل ق ر آ ن و أ ن ا أ ب ح ث ب د أ النور يظهر قليلا والله الذي لا إ ل ه غيره وصلنا إ ل ى ا ل ف ت ا ة و كانت ب ع ي د ة عن الباص أ ك ث ر من ت س ع ة أ م ت ا ر تقريبا هذا بالتقريب وصلت إ ل ى ا ل ف ت ا ة أ و ل ما أ ت ي ت إ ل ي ه ا وضعت يدي على ر أ س ه ا حتى أ ر ى حرارتها هل هي حيه أ م ميته هل هي حية أم لا زالت ح ي ة أ م لا جئت إ ل ي ه ا و لا أ ر ى إ ل ا أ ث ر الضربات الدماء على ا ل ع ب ا ء ة و الله يا إ خ و ا ن ك أ ن م ا لفها الله بعباءتها ف أ ن ز ل ه ا ما ر أ ي ن ا بياض ولا سواد كل الشباب اجتمعوا و الله يا اخوان بين باك و مسبح و ذاكر سبحان الله من حفظ هذه ا ل ف ت ا ة من بين تسع فتيات هذه ا ل و ح ي د ة التي حفظت هذه ا ل و ح ي د ة التي يفرح ا ل إ ن س ا ن و الله بها فوضعت يدي عليها فقلت يا ف ل ا ن قولي لا إ ل ه إ ل ا الله فبكت رحمها الله بكت و قالت اتق الله ارفع يدك عني ل أ ن ي ضعيفه م س ك ي ن ة تستبيح جسدي قلت يا أ خ ي ه انت ستموتين قالت والله الموت أ ح ب إ ل ي من أ خ و ن أ ب و محمد وهو في بيته نعم والله أ ح ب ه ذ ه كلماتها ماذا أ ق و ل أ ب ك ي ماذا أ ق و ل أ د ع و اخفف عنها ا ل أ ل م ثم وضعت يدي م ر ة أ خ ر ى فقلت يا أ خ ي ه ا ب ش ر بالخير الله موجود الله لن يتركك قالت أ ب ش ر ك أ ن ا على خير لكن لا تحط يدك على جسمي رفعت يدي و جلست ت ذ ك ر ه ا بالله و الله يا اخوان ما سمعت منها إ ل ا سبحان الله و الحمد لله و لا إ ل ه إ ل ا الله و الله أ ك ب ر تركتها قليلا حتى ت ه د أ وصل ا ل إ س ع ا ف بحثوا ما وجدوا قلت هذه ح ي ة والله يا اخوان كل ا ل إ خ و ا ن تعجبوا كل ا ل إ خ و ا ن بداوا يهللون لا إ ل ه إ ل ا الله هكذا خرجت من الحادث قلت والله ما قربت جسمها أ ب د ا هكذا خرجت من الحادث م ت س ت ر ة ما ظهر بياض منها فرجعت م ر ة أ خ ر ى وقلت يا ا خ ي ة ا ل إ خ و ا ن س ي ح م ل و ن قالت لا يرحم والديك لا لاحد يقربني ماذا أ ق و ل لله تعالى عن جسمي لو لمست بالحرم قلت يا و خ ي ت ي ستموتين قالت الموت ترحم يا أ خ ي لا ت ح د ذ ك على جسمي أ ن ا ح ر ة لا ت ح د ذ ك على جسمي قلت يا و خ ي ت ي ستموتين قالت الموت ترحم ت ر ك ن ا ه حتى أ غ م ي عليها شالها ا ل إ خ و ا ن ركبت معها في ا ل س ي ا ر ة أ ن ا و اثنين من الشباب و صاحب ا ل إ س ع ا ف و صاحب ا ل إ س ع ا ف يقول هذه صالحه لا تخاف عليها قلت ما من خوف لكن حالها يجعل القلب يتفطر فجلست على ر أ س ه ا أ ق ر أ شيئا من ا ل آ ي ا ت والله يا اخوان ا يسمع منها كلمات أ ح ف ظ ه ا إ ل ى ا ل آ ن و ك أ ن ي أ ر ى المنظر أ م ا م ي في تلك في ذلك اليوم مع بدو فجره ولا نرى منها شيئا والله ما ر أ ي ن ا منها ش ي ء أ ب ش ر ك م أ ن ه ا ص ا ل ح ة وستعلمون ا ل آ ن ماذا ختم لها به ما ان وصلنا ونحن في الطريق وهي تردد اللهم أ ن ك تعلم اني ضعيفه يا الله ترحمني اللهم انك تعلم أ ن ي ض ع ي ف ة يا الله ان ترحمني وتردد لا إ ل ه الا الله وصلنا المستشفى أ خ ذ ن ا ا ل م ر أ ه حملت وضعت على السرير قال الدكتور ا ل م ر أ ة إ ن ج ت فتلك من الله من ا تعالى حسب ما ذكر لنا قلت لماذا قال يكاد أ ن تكون الكسور ع ا م ة جميع الجسد لا تنسون يا اخوان أ ن الباص قذف بها من م س ا ف ة ب ع ي د ة فسقطت على ا ل أ ر ض بكل قوتها ذكرناها بالله فبكت رحمه الله تعالى قالت أ س أ ل ك م بالله من يستطيع أ ن يصل إ ل ى أ ب و محمد فليفعل أ ر ي د أ ن اودعه و نلقي عليه السلام صددت عن ا ل م ر أ ة و أ ن ا أ ب ك ي ماذا أ ق و ل و الشباب من حولي أ ص ب ر و احتسب يا ف ن ا ن قلت مثل هذه و الله نفتخر بها نفتخر بها مثل هذه فوقفت على ر أ س ه ا ثم خرجت و معي الدكتور و معي ا ل إ خ و ا ن لعل الله عز و جل أ ن ينقذها ب د أ ت نبضات قلبها تسرع و ب د أ التنفس يضيق ننتظر حتى يصل زوجها في تمام ا ل س ا ع ة ا ل ت ا س ع ة و النصف سباحا وصل الزوج دخل المستشفى و هو يردد أ ي ن ا ل ع ف ي ف ة أ ي ن ا ل ص ا ل ح ة أ ي ن ا ل م ؤ م ن ة أ ي ن ا ل ق ا ئ م ة يا اخوان أ ن ت م ما تدرون و الله ثم و الله أ ن ه ا ما تترك قيام الليل أ ب د ا و الله لا تخلد إ ل ى فراشها إ ل ا بعد أ ن تقوم لله ما شاء الله لها قل تعال ى ف أ م س ك ت بيده و مسحت ه على صدره و قل تصبر و احتسب هذا أ م ر الله هذا أ م ر الله و يعلم الله أ ن ي أ ن ا ب ح ا ج ة لمن يصبرني و صبرت الرجل فدخل الرجل ر أ ي ت منظر من أ ر و ع المناظر التي ما ر أ ي ت ه ا في حياتي ر أ ي ت منظر يجعل و الله أ ص ح ا ب القلوب تتحرك دخل الرجل ف أ ت ى إ ل ي ه ا ثم سلم و ردت السلام فقالت اقرب اقرب يا أ ب و محمد ود ودعك فقرب الرجل و أ م س ك بها ثم ضمها إ ل ى صدره ضمها إ ل ى صدره ض م ة المحب لحبيبته و قال يا ابو محمد ابشري أ ن ت على خير قالت يا أ ب و محمد لا تظن أ خ ا ف من الموت أ ن ا ما أ خ ا ف من الموت لكن أ م ا ن ه أ و ل ا د ي الصغار إ ن س أ ل و ا عني ف أ خ ب ر ه م أ ن ي أ ن ت ض ر ه م ب إ ذ ن الله في ا ل ج ن ة تركها زوجها قليلا ثم عادت فقالت يا أ ب و محمد أ س أ ل ك بالله سامحني سامحني فالله يعلم أ ن ي ما خنتك و الله يعلم أ ن ي ما قبلت أ ح د منهم أ ن يضع يده على ج س م ي فتكفى يا أ ب و محمد لا تروح أ ن ت غاضب ف أ خ ش ى أ ن الله يمنعني من ا ل ج ن ة يا أ ب و محمد وهي تبكي ثم ضمها م ر ة أ خ ر ى إ ل ى صدره فقال أ ب ش ر يا, يا أم محمد يا محمد أ ن ت ا ل ع ف ي ف ة أ ن ت ا ل م ص ل ي ة ا ل ذ ا ك ر ة قالت اللهم اللهم يا رب السماوات أ س أ ل ك يا إ ل ه ي أ ن تحسن خاتمتي و أ ن ترعى أ و ل ا د ي فو الله ما أ م ل ك من الدنيا أ غ ل ى منهم ثم ضمها إ ل ى صدره م ر ة أ خ ر ى و الله إ ن ي أ ر ى الموقف يا أ خ و ا ن و أ ر ى دموعه تنهمر و هو يبكي و يتحسر و لكن ما إ ذ ا يملك الله أ ر ا د هذا الله أ ر ا د هذا ثم ضمها ا ل ث ا ل ث ة و بكى و الله حتى أ ب ك ا ن ا قال يا ام محمد الله يعلم أ ن ك تصومين و أ ن ك تقومين ف أ ب ش ر ي و الله الذي لا إ ل ه غيره إ ن ي أ ش ه د لك ب ا ل ج ن ة فكنت نعم المراه فبكت رحمها الله تعالى ثم قالت يا ام محمد يا أ ب و محمد أ ق ر ا ل أ و ل ا د السلام والله إ ن ي في خير و أ ر ى اناس قد أ ق ب ل و ا علي فلا تحرمني ل ذ ة ا ل ج ن ة يا أ ب و محمد يا أ ب و محمد لا تحرمني ل ذ ة ا ل ج ن ة فبكت رحمها الله بكاء عظيما و رددت اللهم اغفر لي و ارحمني اللهم إ ن ك تعلم أ ن ي ما خ د و لا عصيت فارحمني و يا ربنا عهدتي ا ل أ و ل ا د ابو محمد فاضت روحها يا إ خ و ا ن وهي تردد لا إ ل ه إ ل ا الله فاضت روحها وهي تردد لا اله الا الله موقف في حياتي ما ر أ ي ت ه هذا الموقف والله لو ت أ م ل كل واحد منكم كيف نفارق الدنيا بذنوبنا ماذا نقول هذه ا م ر أ ة خرجت بلا إ ل ه إ ل ا الله أ ن ت كيف ستخرج من الدنيا فاضت روحها وهي تردد لا إ ل ه إ ل ا الله كم من لسان سيتعثر عند سكرات الموت كم من روح ستتردد حين خروجها هذه خرجت والله قد رحمها والله إ ن ي أ ر ا ه ا وهي تبكي مشتاقه إ ل ى الله أ م ا نحن نشتاق إ ل ى من خرجت ا ل م ر أ ة روحها وهي تردد لا إ ل ه إ ل ا الله والشباب نقف على رؤوسهم ونردد لا إ ل ه إ ل ا الله أ ح د ه م يكفل على وجوهنا والثاني يسبنا والثالث يغني والرابع يسب الله جل جلاله كيف يكون لقاءه مع الله تعالى هانت ع ظ م ة الله في قلوبنا فهنا عند نظره هانت ع ظ م ة الله في قلوبنا فقبض أ ر و ا ح ن ا م ل ع و ن ة ولكن والله إ ن ه ا عبره وعظه إ ن كنت تريد نفس خاتمه محمد فاتق الله في سرك وعلنك والله إ ن ي اذكر ونحن نحملها تبكي تقول اتق الله نزل يدك اتق الله نزل يدك هذه ا م ر أ ة ص ا ل ح ة ما تقول من خلعت الحجاب ما تقول من فتنت الرجال لكن أ س أ ل الله أ ن يرحمنا و ي ر ح م ه ا و أ س أ ل الله أ ن يجعل قبرها روضه من رياض ا ل ج ن ة و أ ن يحشرنا بها مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أ س أ ل الله أ ن يحسن خاتمتي وخاتمته و أ ن يحسن خ ا ت م ة الجميع رجالا ونساء الله أ ع ل م هذه ا ل ق ص ة باختصار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 ت ك ل م من ش و ق صمتي أ و ص ا ن ي حولي ت ر ق ب ن ي تتمايل طردا من صوتي كم كانت تخشى وتصابر كي ترضي المنان القادم ان قامت تدعو فجزاها حلل وحلي واساور, حلل وحلي وأساور